I okay. see. الذي معناه واحد في مواضع كثيرة لفظ واحد بس معاني ايه معاني كثيرة فيجعلون الوجوه نوعا لأقسام والنظائر نوعا آخر كالأمثال وقد جعل بعضهم ذلك من أنواع معجزات القرآن النظائر والوجوه من ايه من أنواع معجزات القرآن كيف قال حيث كانت الكلمة الواحدة تنصرف إلى عشرين وجها أو أكثر أو أقل ولا يوجد ذلك في كلام البشر كلمة واحدة لا أكثر من عشرين معنى ولا يمكن أن يكون هذا في كلام إيه؟ البشر وقد ذكر مقاتل في صدر كتابه الذي أشر إليه أنه صنف في الوجوه والنظائر والنظائر قال مقاتل لا يكون الرجل فقيهاً كل الفقيه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة لا يكون الرجل فقيها كل الفقه حتى يرى القرآن وجوها كثيرة وقد فسره بعضهم بأن المراد أن يرى اللفظ الواحد يحتمل معاني متعددة فيحمله عليها إذا كانت غير متضادة ولا يقتصر به على معنى واحد، ولذلك مثلا بنلاحظ في التفسير بنقول بعض الايه بعض أقوال الأئمة في تفسير الآية، وبنقول ولا تعارض ايه بينها جميعاً لأنها كلها معاني مقتملة، معاني مقتملة. لا يكون الرجل فقيهاً كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوهاً كثيرة، فمن الوجوه كلمة الهدى كلمة الهدى جاءت هذه الكلمة سبعة, عش سبعة عشر مرة كلمة الهدى جاءت القرآن سبعتاشر مرة جاءت أولا بمعنى البيان الهدى بمعنى البيان كقولة على أولئك على هدى من ربهم الهدى البيان كما قال اتى كان على بينه من ربه فالهدى البيان وجاءت بمعنى الدين ان الهدى هدى الله ان الهدا هدى الله وجاءت بمعنى الايمان ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وجاءت بمعنى الداعي ولكل قوم هاد اي داع يدعوهم وجعلناهم ائمه يهدون بأمرنا أن يدعونا وجاءت بمعنى الرسل والكتب فإما يأتينكم مني هدى إلى آخر ما ذكر يعني نكتفي بالبقراءة بعض المعاني وتتمون المعاني الأخرى وقال ابن فارس في كتاب الأفراد كل ما في كتاب الله من ذكر الأسف فمعناه الحزن كل كلمه اسف في القران معناها الايه الحزن كقوله تعالى في قصه يعقوب عليه السلام يا اسف على يوسف الا قوله تعالى فلما اسفونا فمش معناها الايه الحزن فان معناها الغضب فلما اسفونا اي ايه اغضبونا وأما قولوه في قصة موسى عليه السلام غضبان أسفا فقال ابن عباس مغتاضا أسفا يعني إيه مغتاضا وكل ما في القرآن من ذكر البروج كلمة البروج في القرآن كل معناها الكواكب كقوله تعالى والسماء ذات البروج إلا في سورة النساء ولو كنتم في بروج مشيدة فإنها القصور الطوال المرتفعة في السماء اللي بسماء الوجه ناطحات السحاب، ايه ايه بروج، فالبروج في القرآن من رؤية الكواكب إلا في سورة ايه النساء وما في القرآن من ذكر البر والبحر فإنه يراد بالبحر الماء وبالبر التراب اليابس، ايه البر والبحر مفهومه ضدين البحر معروف والبر التراب اليابس قال غير واحد في سورة الروم ظهر الفساد في البر والبحر فإنه بمعنى البرية والعمران يعني في الصحراء وفي المدن في الحضر وفي البرية وقال بعض علمائنا في البر قتل ابن آدم أخار وفي البحر أخذ الملك كل سفينة غصبة هذا الفساد في, في البر والبحر كذلك كلمة البخص في القرآن معناها إيه؟ النقص قال تعالى ومن يؤمن يعمل من الصالحات ومؤمن فلا يقاف بخسا ولا رهقا قال البخص النقص إلا حرفا واحدا في سورة يوسف وهو وشروه بثمن بخس فإن اهل التفسير قالوا البغس الحرام إيه؟ باعوه وبيعوه, إيه؟ وبيعوه خرام وما في القرآن من ذكر كلمة البعل فالبعل المرد به الزوج قالت تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إلا حرفا واحدا في الصفات وقول إلياسين لقومه أتدعون بعلا فالمرد به الصنم وهكذا أمثلة كثيرة ذكرها الإمام وزاد غيره كل شيء في القرآن لعلكم هو بمعنى لكي لعلكم يعني إيه بمعنى إيه لكي لغير واحد في الشعراء لعلكم تخلدون فانه للتشبيه وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون اي كانكم ايه تخلدون ولا تموتون فلعل في القران بمعنى لكي قد بينا لكم الايه لعلكم إيه لعلكم تعقلون لعلهم يتذكرون فلعل بمعنى لكي الا التي في الشعراء لعلكم تخلدون فانها للتشبيه اي كانكم وكل شيء في القران اقصته فهو بمعنى العدل الا واحد في الجن واما القاسطون فكانوا لجهنم خطبا يعني العادلين الذين يعدلون بالايه غير ثم الذين كفروا بربهم ايه يعدلون فاذنوا بقى ايه القاسطون ده النوع الرابع من انواع علوم القران وهو الوجوه والنظاهر انه خامس علم المتشابه وهذا النوع يفيدك في حفظ القرآن واتقانه يفيدك في حفظ الايه القران واتقانه لان المتشابه في القران بخربط الإنسان فالقران عايز اتقان عايز اتقان ايوه قال علم متشابه وقد صنف فيه جماعه ونظمه السخاوي وصنف في توجيهه الكرماني كتاب البرهان والرازي كتاب دره التاويل وابو جعفر بن الزبير هو ابسطها في مجلدين ما معنى المتشابه قال هو ايراد القصه الواحده في صور شتى وفواصل مختلفه قصه موسى ذكرت في كم سوره من أول عرف كده وإيه مبل من أول البقرة، هاه؟ أول البقرة نازل كده قصه موسى ذكرت ايه كثيرا في القرآن لكن في كل صورة تختلف عن الايه الصورة التي قبلها فالمتشابه هو ايراد القصة الواحدة في صور شتى وفواصل مختلفة ويكثر في ايراد القصص والانباء الأنباء معنى الأخبار وحكمته التصرف في الكلام وإتيانه على ضروب يعني على وجوه أنواع مختلفة ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق ذلك مبتدئا به ومتكررا وأكثر احكام تثبت من وجهين فلهذا جاء باعتبارين الفصل الأول المتشابه باعتبار الأفراد بل متشابه نوعين باعتبارين من قسم قسمين باعتبارين القسم الأول المتشابه باعتبار الأفراد قال وهو على أقسام ايه هي؟ قال الأول أن يكون في موضع على نظم وفي آخر على عكسه وهو يشبه رد العجز على الصدر يعني رد النهاية على الايه على البداية رد الآخر على الأول على أيه على تعالى في في صوت البقرة ودخول الباب سجداً وقولوا حطة فعكس في ال في الأعراف قال وقولوا حطة ودخول باب أيه سجداً لا متشابه تريد تقرأ في الأعراف تقوم تتخرب مع الآدي مع الآيه مع الآدي فلما تحفظ المتشابهات هذا من أسباب إذقان الحب في السورة البقرة قال والنصارى والصابئين في الحج قال إيه والصابئين والنصارى في البقرة والانعام قال قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى في آل عبدال قال قل إن الهدى هدى الله الهدى هنا معنى إيه الدين الضيئة من حيث الهدى هنا معنى ايه بمعنى الدين وفي البقرة البقره قال ويكون الرسول عليكم شهيدا وفي الحج قال ايه شهيدا ايه عليكم. في البقره قال وما وضعوه الذي لغير الله وفي القران كل لغير الله ايه لغير الله به إلى اخر ما ذكر من امثال الأفراء المتشابه باعتبار الافراد الثاني ما يشتبه بالزيادة والنقصان ما يشتبه بالزيادة والنقصان في البقرة قال تعالى سواء, سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم وفي ياسين زاد قال وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم طب لي ليه, ليه جاءت في ياسين بالواو؟ ولم تجي في البقرة قال لأن ما في البقرة جملة هي خبر عن اسم إن إن تقول إيه إن الذين كفروا سواء عليه إن الذين كفروا سواء عليه فهنا سوأجت خبر إيه خبر إن وما في ياسين جملة عطفت بالواو على إيه على جملة إنا جعلنا في اعناقهم أغلالا فهي إلى الأبطان فهم مقمحون وجعلنا, وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومخلفهم سدًا فأغشيناهم فهم سواء عليه هنا جاءت في البقرة بدون الواو وجاءت في يسين في الواو لأن ما في البقرة جملة هي خضر اسم إنا وما في يسين جملة عطفت بالواو جملة البقره قال فأت بسورة من مثله وفي غير البقرة جاء بإسقاطئه من لأنها للتبعيد ولما كانت سورة البقرة سنام القرآن وأوله بعد الفاتحة حسن دخول من فيها ليعلم أن التحدي واقع على جميع القرآن من أوله إلى آخره بخلاف غيرها من الصور فإنه لو دخلاه من لكان التحدي واقعا على بعض الصور دون بعض والتحدي ذو في سوره صورة ايه في صورة يونس وفي صورة ايه وفي صورة هود وفي البقرة وفي, وفي الطوب فليأتوا بايه بحديث مثله إن كانوا صادقين فهنا ايه وفي الاسراء ايه قل لأين اجتمعت الإنس والجن فهنا أول ما افتتح القرآن الفاتحة والبقرة وفأولها على طول في فأول ربع وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من إيه من مثله كل ما من أول إلى إيه إلى آخر يعني إذا ما قد على البقرة هاتوا زي ما الأنعاء هاتوا زي الكه هاتوا زي يسير حتى هاتوا زي قلوا الله في البقرة قال فمن تبع هدايا فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع وفي طاق قال ايه فمن اتبع فجاء بالألف ليه لأنه هناك قال يتبعون الداعي فمن اتبع فجاء بايه لمناسبة ايه المذكورة فيها في البقرة قال في تصديد فرعون على بني إسرائيل يذبحون بغير واو على أنه بدل من يسومونك واذن جيناكم من آل فرعون ايه يسومونكم سوء العذاب ايش هو سوء العذاب دي يذبحون فجاءت بدون غير واو وفي الأعراف يقتلون بدون واو وفي إبراهيم وايه ويذبحون بالواو ليه بقى جاء في إبراهيم بالواب لأنه من كلام موسى يعدد عليهم المحن التي كانوا فيها ونجاهم الله ايه ونجاهم الله منها يبه هنا ايه في البقرة يصرونكم سؤال عذب يذبحون فجعل ديه بدل ايه لا بدل ديه فلما جاء موسى يذكرهم بنعم الله كما قال الله تعالى له ايه وذكرهم بأيام الله فجعل كل حال نعمة ايوه وإذ أن يصوم لكم سؤال عذاب أدوحني ويذبحون أدوحني ويستحيون أدوح في البقره قال ولكن كانوا انفسهم يظلمون وفي آل أمران بالحذف ولكن أنفسهم يظلمون في البقرة فأيات قال فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا ثم قال بعدها فمن كان منكم مريضا هذه أمثلة للمتشابه بالزيادة والنفسر قالوا وجميع ما في القرآن من السؤال كان جوابه بغير فاء. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت الناس الحاج يسألونك ماذا ينفقون قل العقل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس إلا في طاها ويسالونك عن الجبال فجاء الجواب إيه بالفاء فقل ينسفها ربي نزفان لماذا دخلت الفاء على الأمر بالجواب في طه دون غيره؟ قال لأن الأجوبة السابقة كانت بعد السؤال ثم سألوه فربنا قال له إيه قل لهم كذا وفي طاها كانت الإجابة كانت قبل الإيه كامل السؤال كانه قيل إن سئلت عن كذا فقل إيه فقل كذا لما تكلم بقى عن أهوال القيامة وكذا وكذا قال إن سألوك الجبال دع تروح فيه إيه؟ فقل إن سألوك فإيه فقل بل فوقع في جواب إيه؟ إيه شرط إيه محذوف في سورة الأعراب في قصة نوح نعسى قال لقد أرسلنا نوحا بغير واو وليس في القرآن غيرها كل اللي فوقان هو لقد ارسلنا نوح الا لقد ارسلنا ايه نوح في البقره قال ويكون الدين لله وفي الانفاق قال ويكون الدين ايه كله لله ده الامثله المتشابه باعتبار الافراد وما يجتمع بالزياده والايه والنقصان، التقدم والتأخير وين قريب من الايه من النوع الأول كما في قوله تعالى يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وفي آية تانية قال الايه هو الذي بعث فينا رسول يتل عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب الايه والحكمة ففي تقديم وتأخير زي اللعب والله تجي مرة ايه دي متقدمة على دي ومرة متقد ايه متقدمة على دي طيب متى يسبق اللهو اللعب ايوان بيقولوا ايه اللهو قبل اللعب يا من يموت في صورة الاعراف ثم العنكف والكبوت دول السلطين دول اللهو قبل الايه اللعب وفي غيرها اللعب قبل الايه قبل الا تبليبك هنا قدم اللعب والله قال وانما قدم اللعب في الاكثر لان اللعب زمان الصبا والله زمان الشباب وزمان الصبا متقدم على زمان الايه الله يعني العيال هي اللي بتلعب اما الشباب بيعملوا ايه بلهوا فعشان كده قدم في الاكثر اللعب على الايه على الله ففي سورة الحديث قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب اي كلعب الصبيان ولهو اي كلهو الشباب وزينة كزينة النساء وتفاخر كتفاخر الإخوان وتكاثر كتكاثر السلطان وقريب منه في تقديم اللعب على الله قال ربنا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا طب ليه قدم الله في الأعراف قال لأن ذلك يوم القيامة فذكر على ترتيب من قضى وبدأ بما به الإنسان انتهى من الحالين واما العنكبوت فالمراد بذكرهما زمان الدنيا وأنه سريع الانقضاء قليل البقاء وان الدار الاخره لا هي الحيوان اي الحياه التي لا ابد لها ونهايه لابيدها فبدا بذكر الله لانه في زمان الشباب هو اكثر من زمان اللعب وهو زمان الصبا ومنه تقديم الضر على النفع في اكثر القرآن ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفعهم يدعو من دون الله لمن ضره اقرب من نفعه لماذا قدم ضر على النفع لان العابد يعبد معبوده خوفا من عقابه اولا ثم طمعا في ايه ثم طمعا في ثوابه ايها بل عابد يعبده خوفا من عذابه بعد طمعا في رحمة <تصفيق> ايه الدليل على صحة الكلام ده ايه الدليل على ان العابد يعبد معبود أو من عقاب اولا ثم طبعا في توابه اما هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما له يحضر اخرة ويرجو رحمة ربه تتجافى جنبه عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا فالعابد يعبد معبوده خوفا من عقابه اولا ثم طمعا في ثواب وعشان كده ربنا قال ايه كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزها عن النار وادخل الجنة فقد ايه فقد فاز وحيث تقدم النفع على الذر في صوت الفرقان ويعبدون من دون إيمان لا ينفعهم ولا إيه ولا ذرهم حيث تقدم النفع على الذر فلتقدم ما يتضمن النفع وذلك في سبعة مواضع ثلاثة منها بلغض الاسم وهي في الأعراف والرعد وسبع وأربعة بلغض الفعل وهي في الأنعام ما لا ينفعنا ولا يضرنا وآخر يونس ما لا ينفعك ولا يضر وفي الأنبياء ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم وفي القرآن في القان ما لا ينفعهم ولا يضرهم أما في الأعراف فلتقدم قولي من يهدي الله فوالمهتدي ومن يضل وقدم الهدي على الظلاء وبعد ذلك لا من الخير وما سني السوء فقدم على الخير على السوء وكذلك قدم النفع على الضر اما في الرعد فلتقدم الطوع في قوله طوعا او كرها واما في سبا فلتقدم البسط في قول يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفي يونس قدم الضر على الاصل ولموافقه ما قبلها فان فيها ما لا يضرهم ولا ينفعهم وفيها وإذا مس الانسان الضر فتكون الايه ثلاث مرات خلي بالك العلم ده علم جميل ويفيدك جميل في اتقان الحب ويفيدك في التفسير أما تفهم هذه المعاني لماذا قدم هنا النافع على الضر وقدم الضر على النافع ولماذا قدم اللعب عن له هنا وقدم الله عن لعب هناك هي يعني تفيدك في الحفظ أولا وبعدين تفيدك في إيه في التفسير ومن أمثلة ذلك قول رب العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل وفي الآية التانية قال ايه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع ايه شفاعة وفيها سؤالان احدهما أنه سبحانه في الأولى قدم نفي قبول الشفاعة على أخذ العدل وفي الثاني قدم نفي قبول العدل على الشفاعة السؤال الثاني انه سبحانه وتعالى قال في الأولى لا يقبل منا شفاعة وفي الثانيه قال إيه ولا تنفع شفاعة فغير بين اللفظين فهل ذلك التغيير لمعنى يترتب عليه أو من باب التوسع في الكلام والتنقل من أسلوب إلى آخر كما جرت عادة العرب ليه بايا كده والجواب أن القرآن الحكيم وإن اشتمل على النقل من أسلوب إلى آخر لكنه يشتمل مع ذلك على فائدة وحكمة يعني مش بس المجرد منتقال من أسلوب لآخر عشان يعني, يعني السمع لا يمل لا ده ايه بينتقي من اسلوب لاخر لدفع لدفع لطرد الملل والسهام على سامع وفي نفس الوقت الايه لفائده وحكمه قال الله تعالى كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ولم يقل من رحمن ولا من رحيم للتنصيص على انه لا بد من الحكمه وهاتان الايتان في سوره البقره إلههما في حق بني إسرائيل الآيتين في السياق في حديث الايه القران بني إسرائيل في سبق وكان بنو إسرائيل يقولون انهم أبناء الأنبياء وأبناء آبائهم وسيشفع لنا ايه آبائنا فأعلمه الله أنه لا تنفعهم الشفاعه ولا تجزي نفس عن نفس شيئا المعتزله تمسكوا بهذه الايه على ايه على نوع ايه لا شفاعه وكما فعل الزمخشري في التفسير المعتزلي ها واهل السنه اجابوا عن الايه الايات وانتم اجبتم على في الامتحان ولا جيتوش امتحان العقيده اللي فات ده كيف ترد على من انكر الشفاعه بعضكم ما جاوبش على الشق ده في السؤال قال انواع عرف الشف... ما هي الشفاعه وما هي انواعها وكيف ترد على من انكرها كثير منكم نش الشق التالدا او ما عرفوش كيف ترد إيه؟ ردوا كده دلوقتي بقى ما الامتحان ردوا دلوقتي ايه يا دكتور اللي هي ايه لا دي مش في الكافرين دي بني اسرائيل ايه فما تنفعهم شفاعه الشافعين وبعدين ايه ايه ثانيه ما لي الحميم ولا شفيع يطاع قل في الايه في الكفره السياق كله السياق الذي ينفي الشفاعه جاي ينفي نفع الشفاعه مشان في الشفاعه فما تنفعهم نفع في في حق الظالمين والمنهم هم الظالمين الكافرون والمن مات على الكفر من الشفاعة انما الشفاعه في حق ايه؟ عصاة الأمة كما قال عليه صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي قال وذكر الله في الآياتين النفس متكررة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ثم أتى بضمير يحتمر وجوعه إلى الأولى أو إلى الثانية ولا يقبل منها طيب أي نفس مقا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء ولا يقبل منها ولا تنفعها. تب هنا بقى الضمير ما قالش ولا تنفعهما ولا يقبل منهما. نو من نفسينهم الضمير عاد لو جاء بضمير يحتمر جوا يرئولة أو نثانية. والقاعدة في النحو بتقول الضمير يرجع إلى إيه؟ إلى أقرب مذكو. ولكن قد يعود إلى إيه؟ إلى غيره. قد يعود الضمير إلى إيه؟ إلى غير أقرب مقول يروح إلى أبعد منه قال تعالى إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة الراصيل فالضمائر هنا إيه؟ مختلفة لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزلوه وتوقروه هذا الرسول وتسبحوه هذا رب العالمين سبحانه وتعالى إذا علمت ذلك فقالوا في الأولى ولا يقبل منها شفاعة الضمير راجع إلى النفس الأولى وهي الشفاعة لغيرها وتقو يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا يعني النفس لا هتشفع مش هتنتقبل من الشفاعة فلما كان المراد في هذه الآية ذكر الشفاعة للمشفوع له أخبر أن الشفاعة غير مقبولة للمشفوع احتقارا له وعدم الاحتفاء به وهذا الخبر يكون باعثا للسامع في ترك الشفاعة إذا علم أن المشفوع عنده لا يقبل شفاعته فيكون التقدير على هذا التفسير لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة لو شفعت إذن إذن لا تجزي نفس عن نفس شيئا الكلام ولا تقبل منها شفاعة إن إذن إن شفعت يعني وهم لا يشفعون يعني ايه لو شفعوا مش هيشفعوا هو في الاصل مش ايه مش هيشفعوا فيكون ذلك مؤيسا لهم فيما زعموا ان اباءهم الانبياء ينفعونهم من غير عمل منهم وقولوا ولا يؤخذ منها عدل ان جعلنا ضمير منها راجعا الى الشافع ايضا فقد جرت عادة أن الشافع إذا أراد أن يدفع إلى المشفوع عنده شيئا ليكون مؤكدا لقبول شفاعته فمن هذا قدم ذكر الشفاعة على دفع العدل وإن جعلنا الضمير راجعا إلى المشفوع فيه فهو أحرى بالتأخير ليكون الشافع قد أخبره بأنه شفاعته قد قبلت فتقديم العدل ليكون ذلك مؤسسا لحصول مقصود الشفاعه وهو ثمرتها للمشفوع من فيه أما الآية الثانية فالضمير في قول منها عدل راجع إلى النفس الثانية وهي النفس التي هي صاحبة الجريمة فلا يقبل منها عدل لأن العادة بذل العدل من صاحب الجريمة يكون مقدما على الشفاعة, على الشفاعة فيه ليكون ذلك أبلغ في تحصيل مقصوده فداسب ذلك تقديم العدل الذي هو الفدية من المشفوع له على الشفاعة ففي هذه الآية بيان أن النفس المطلوبة بجرمها لا يقبل منها عدل عن نفسها ولا تنفعها شفاعة شافع فيها وقد بذل العدل الحاجة إلى الشفاعة عندما طلب ذلك منه ولهذا قال في الأولى ولا يقبل منها شفاعة وفي الثانية ولا تنفعها شفاعة لأن الشفاعة إنما تقبل من الشافع وتنفع المشفوع لهم قال الراغب إنما كرر لا لا تقبل ولا تجزي كرر لا فيهما على سبيل الإنذار بالواعظ إذا وعظ لأمر فإنه يكرر اللفظ لاجله تعظيما للآمر قال وأما تغييره النظر فلما كان قبول العدل وأخذه وقبول الشفاعه نفعها متلازمة لم يكن بين اتفاق هذه العبارات واختلافها فرق في المعنى قال الامام فقر الدين لما كان الناس متفاوتين فمنهم من يختار ان يشفع فيه مقدما على العدل الذي يخرجه ومنهم من يختار العدل مقدما على الشفاعه ذكر سبحانه وتعالى قسمين فقدم الشفاعه باعتبار طائفه وقدم العدل باعتبار ايه باعتبار اخرى في واحد عليه نسل نقول لك دي بعت له فلان ايه, إيه؟, إيه؟ يخليه سامحنا رجل بخيل مش عايز يدفع ايه فلوس فهو يذلي نفسه بسؤال الناس يقولوا خلي فلان يسامحني ايه علشان يضمن بالشفاعة ان حصره حقي بدل ما يدفع ايه فلوس فقالوا لا الشفاعة الفلوس مش هد... الشفعه مش هينفع في واحد بيقول لك لا انا اقول لفلان فلان اتوسط لي لا اللي هما عايزون ياخدوه وما بقولش فلان ايه اتوسط برضه مش هينفع منه ايه الفدية التي يدفعها قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى الظاهر انه سبحانه وتعالى إنما نفى قبول الشفاعة لا نفعها إنما نفى قبول الشفاعة لا نفعها ونفى أصل العدل الذي هو الفداء وبدأ بالشفاعة لتيسيرها على الطالب أكثر من تحصيل العدل الذي هو الفداء على ما هو المعروف في دار الدنيا وفي الآية الثانية أنه لما تقرر زيادة, زيادة تاكيدها بدأ فيها بالأعظم الذي هو بالعدل وثنى بنفع الشفاعة فقال ولا تنفعها شفاعة ولم يقل لا تقبل منها شفاعة وإن كان نفي الشفاعة يستلزم نفي قبولها لأن الشفاعة تكون نافعة غير مقبولة وتنفع لأغراض من وعد بخير وإبدال المشفوع بغيره فنفي النفع أعم فلم يكن بين نفي القبول ونفي نفع الشفاعة لازم كما ادعاه الراغب وكانت التقدير بالفداء الذي هو نفي قبول العدل ونفي نفع الشفعين الشفاعة شيئين مؤكدين لاستقرار ذلك في الآية الثانية قال مما يدل على أن نفي الشفاعة أمر زائد على نفي قبولها أنه سبحانه لما أخبر عن المشركين أخبر بنفي النفعي لا بنفي القبول قال فما تنفعهم شفاعة الشفاعين شفعهم ولكن لم تنفع المشفعين. وقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وفي الحديث الصحيح قال يا رسول الله هل نفعت عمك أبا طالب فقال وجدته فنقلته إلى ضحضاح من النار وجدته في أسفل النار فرفعت إلى ضحضاح من النار ما علمهم أنه لا يشفع فيه فإن قيل في آخر قد قال في آخر السورة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة فنفى الشفاعة ولم ينف نفعها قيل من باب زيادة التأكيد أيضا فإنه سبحانه ذكر في هذه الآية الأسباب المنجية في الدنيا ونفاها هناك أي في الآخرة وهي إما البيع الذي يتوصل, يتوصل بالإنسان الى المقاصد او الخلة التي كما محبة وبدأ بنفي المحبة لأنه أعم وقوعا من الصداقة والمخالة وثنى بنفي الخلة التي يسبب لنين أغراض في الدنيا أيضا وذكر ثالثا نفي الشفاعة أصلا ويأبلغ من نفي قبولها فعاد الأمر إلى تكرار الجمل في الآيات ليفيد قوه الدلالة الله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين